بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا أَنبُورُ كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا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 ان فِي تِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا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 حتىََّ إِذاَا أَتَوْعَ وَادٍ نَمْ لِقالَالَ نَمْلَُ إّأَهَن النَمُْ دُخُلُ مَسكِنَكُمْ لا يَحقِمََّكُم سُلَمَ لَا يَحقِمَ نَّكُمْ سُلَمَ وَجُودُم وَهُمْ ل شُون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 وَجَدتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونَ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمَا عَنِ السَّبِيلِ فَهُم لا يَهْتَدُونَ ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم مَا تخفون وما تولنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قَالَ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 وَإِنِّي مُسْلِتٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آتُونِي بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَاسِعٌ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم مِنَ من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا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 قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم ثريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ الطَّيْرُ بِمَا عِنْدِي وَبِمَنْ مَعَكْ قَالَ طَائِرُكُمْ مِنْ دَاوُدَ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تفتنون. وَكَانَ فِيمَدينِينَةِ تِسْععَةُ وَحطِي يُفْسِدونَ فِيأَررضِ وَلَا يُصْلِحون قالَاوا تَقاسَمُ بالِلَّهِلَنُ بَييتََّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَ نَقُولًا ثَُّ لَ نَقُولًاَّ لِولِيهِ مَا شَهِدن مَهْلِكَهلِهِ وَإَِّ لَ صَالِقُون.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 بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّا جُعِلَ الْأَرْضُ قَرَارًا وَجَالَ خِلَالَهَا أَنْهَارٌ وَجَالَتْ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ أِإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعل لكم خلفا الارض الالهه ما الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أَلَهُ الله تَال الله وَََّا يُشْركُون أَمَّ يَببدأَاءُ الْ الخَلقَثُم م يعيدُم وَمَ يمزُكُكُم مِنَ السَّم وَالأَر أَلىهُم الله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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عُدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونَ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستاجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما وَمَا مِنْ وَائِبَةِ فيِي السَّمِ وَالأَررض إَّ فِي كِتَابٍِ مُبين إِهذكُرآنَ يَقُصُّ عَ بَن إسْرَ إِلَ كثَرََّهُ فِي يَخْتَنِفُون وَإِهُ لَ دَو وَرَرحْمَةُ لِنُؤ مِنين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 نُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ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 وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء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 إنما أمرت أن آبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو الكرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه